フ ف デ ي ーラー・シェイク عبد الرحمن ا بن محمد الفارس أ و ل ا استصحب أ ن ك حين تحفظ آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن نيه طلب العلم ثم نيه العمل بما ت ع ل م مستشعرا أ ن ك تناجي ربك فهو كلامه المجيد يوجهك ويعلمك فما أ ن ت قائل تدبر معاني ما ت ق ر أ ولا تقصر التدبر على آ ي ا ت الوعد والوعيد بل كل آ ي ة فيها توجيه بل توجيهات و و ص ي ة بل وصايا فما أ ن ت عامل واطلب من الله ا ل ه د ا ي ة للعمل بما ت ع ل م هذه المشاعر وهذه ا ل إ ع د ا د ا ت ا ل ن ف س ي ة م ه م ة للانتقال من الخمول والكسل والتشاغل إ ل ى مراتب ع ل ي ة كما كان السلف الصالح يقرؤون ويعلمون ويعملون جعل الله بهم من المقتدين ثانيا التحفيز باستشعار التحدي نعم الشيطان يتحداك ويريد أ ن يحرمك ويشغلك فهل تستسلم انتبه لوساوسه عندما ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن تذكر قسمه عند رب ا ل ع ز ة حين غلبت عليه ا ل ش ق و ة فقال فبعزتك لاغوينهم أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين جعل الله من عباده المخلصين ثالثا أصلح نيتك و أ ح س ن الظن بربك دائما ثق بفضل الله تعالى و ت أ ي ي د ه و أ ن ه يعطيك ما تريد وبلا حدود كن حسن الظن بربك تذكر أ ن ه أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن و أ ن ه أ ر ح م الراحمين و إ ي ا ك من ا ل ي أ س من ر ح م ة الله أ و اتهام النفس بضعف الحفظ وضعف الذاكره ة سأل ل ل ا العون ألم يقل تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ألم يقل تعالى وقال ادعوني الصادق ألم يقل سألك لي لعلهم ألم يقل لكم ألم يقل حبيبك الصادق المصدوق عني دعوة يرشدون فإني أجيب أستجب ربكم قريب بي حبيبك فيما يرويه عن ربه عز وجل أ ن ا عند ظن عبدي بي إ ن ظن بي خيرا فله و إ ن ظن شرا فله رابعا إ ذ ا عجزت عن حفظ ا ل ق ر آ ن كاملا فلا تعجز رحمك الله عن حفظ ما تيسر من ا ل آ ي ا ت والسور التي ورد فيها فضل عظيم من مثل آ ي ة الكرسي فمن حفظها و ق ر أ ه ا دبر كل ص ل ا ة دخل ا ل ج ن ة جعل الله جميعا من أ ه ل ه ا ا ل آ ي ت ا ن ا ل أ خ ي ر ت ا ن من س و ر ة ا ل ب ق ر ة فمن ق ر أ ه ا كل ل ي ل ة كفتاه من كل ما يهمه س و ر ة الملك فمن حفظها وقاه الله من ف ت ن ة القط س و ر ة الكهف فمن قرا أ ه كل ج م ع ة أ ض ا ء له النور ما بينه وبين الجمعتين ومن حفظ أ و ل عشر آ ي ا ت منها عصم من الدجال س و ر ة ا ل س ج د ة و ا ل إ ن س ا ن من ا ل س ن ة أ ن ي ق ر أ ه ا المصلي في ص ل ا ة الفجر يوم ا ل ج م ع ة أ ل م تتحسر يوما عندما رغبت ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فلم يكن لقربك مصحف ولم تكن على وضوء أ و كان الوقت ضيقا ا ل آ ن حان الوقت لتجديد العهد وشحذ ا ل ه م ة خامسا إذا كانت لديك الرغبة لديك ف ي حفظ العديد من الصور فعليك بالصور ا ل س ه ل ة الحفظ كمريم وطه ا و ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل أ ل ف ا ن طه و أ غ ل ب جزء الداريات فهي صور ك ر ي م ة و أ ج ز ا ء م ب ا ر ك ة من هذا ا ل ق ر آ ن المجيد وهي مع ذلك صور س ه ل ة الحفظ صحيح أ ن ا ل ب د ا ي ة من ص و ر ة الناس أ ف ض ل والحفظ المرتب أ ف ض ل وهو ط ر ي ق ة السلف الصالح بلا شك ولكن كثيرا من الناس عنده ع ق ب ة أ ن ه إ ذ ا لم يحفظ ا ل ق ر آ ن كاملا و إ ل ا لن يحفظ أ غ ل ب الصور والايات ي ت وهذا من ح ل ل ش ي ط ا ا ن ي يلبسها على كثير استطاع الناس سادسا إذا أهمك حفظ مقطع على أن أهمك أو من صورة حفظ فعليك بالتكرار حتى تستظهره عن ظهر قلب ليلا ونهارا سفرا وحضرا ل م د ة أ س ب و ع أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر فكما قال حكماء المقرين ل أ ن تتقن ما تحفظ خير لك من أ ن تحفظ ما ستنسى سابعا استغلال أوقات الصفاء والخلوة لتكون في أ و ج النشاط الذهني فالبعض يحب الحفظ إ ذ ا جلس في مصلاه بعد الفجر إ ل ى أ ن تشرق الشمس فيحظى、بالغنيمتين. الحفظ يفضل فيجمع الفضيلتين بالغنيمتين الليل الإلهي اعتني حجة الحفظ بالأسحار والبعض بالمراجعة تامة تامة تامة التنزل والاستغفار ثامنا وعمرة وقت وأجر آخر وذلك باستغلال ا ل أ و ق ا ت ا ل ث م ي ن ة التي تضيع على كثير من الناس أ ث ن ا ء الذهاب و ا ل إ ي ا ب من و إ ل ى مقر العمل أ و ا ل د ر ا س ة وكذا المسجد ويوم ا ل ج م ع ة قبل وبعد ا ل ص ل ا ة أ خ ي ر ا آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن هي الهدى والنور فاطلب من الله تعالى أ ن يمنحك من نوره وهدايته قدمت المادة لكم من فريق جوال الخير هذه فريق